الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يحزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في hang جيல்ல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 sama وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ هُدُوهُ هَا شَهُ وَرَوَاحُ هَا شَهُ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيدِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابَ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ يَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَتَ الْجِنِّ أَلَوْ كانوا, كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا اَpadhī kāna lisan في maskanihim āyātan jannatan 'an yamīn wa shimāl qulūm ar-rizq rabbikum washkurū lahu bal ghaṭat ṭayyibah wa rabbun وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا يَخْرُجُ ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ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 هو العلي العلي 90 O fitur as vyessions a shirt 11 treats 12 26 omdat pulveres, Alcoholas k plannedītas sudrų daž Parents, K mechaništai prasёрūta raiū 해�būds leip流is mistęsų kalitorių žiūdos, Radio- derivarinkos questions. V солifarkas U Oh no. ندامت لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق هل يجزون الا ما يعملون وما I'm out. All <laughs> وَمَا آتِيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا ذِير إِنَّهُ لَكُنْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ 10. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 11. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك